رب انتهينا ل ل ع ا م ي والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه سيدنا النبي ا على آله محمد أجمعين ن في الدرس الماضي من الكلام على دفن الميت و ق ب ر ه وتعديه أ ه ل ه ونتكلم ا ل آ ن في بعض الامور ا ل م ت ع ل ق ة بكتاب الجنائز ب ص و ر ة ع ا م ة فقد ذكرنا انه يبادر بقضاء دين الميت ووصيته و أ ن ه يكره للغاسل أ ن ينظر من بدن الميت إ ل ا قدر ا ل ح ا ج ة ومن تعذر غسله يمم وقلنا إ ن الجنب والحائط لا مانع من أ ن يغسلا ل م ي ت بلا كراهه و إ ذ ا ماتا غسلا واحدا فقط ويكون مجزئا وقلنا إ ن ه يندب للغاسل إ ذ ا ر أ ى خيرا من الميت أ ن يذكره للناس واذا راى غير ذلك امسك عنه ف بان راى الضياء في وجهه او راى الثواب وقلنا لانه تكره المغالاه في الكفن والكفن المقتول اولى من الجديد لان الحي احق بالجديد من الميت فقد روى البخاري ان الصديق رضي الله عنه اوصى ان يكفن في ثوبه الخلق وزياده ثوبين وقال الحي احق بالجديد من الميت إنما ه والصبي للصبي و كبالغ في تكفينه ب أ ث و ا ب والحنوط مستحب أ ي يستحب ذ ر ه في الكفن ولا يحمل ا ل ج ن ا ز ة إ ل ا الرجال و إ ن كان الميت أ م ث ى ل أ ن النساء يضعفن عن الحمل وربما سقط الميت من أ ي د ي ه ن فيكره لهن حمله هذا إ ذ ا وجد الرجال و وجد النساء و أ م ا إ ذ ا لم يوجد الرجال ووجد النساء فقط فعند ذلك يتعين عليهن حمله ويحرم حمل ا ل ج ن ا ز ة على ه ي ئ ة م ذ ر ي ة بل يحمل الميت على ه ي ئ ة فيها وقار احتراما للميت فالميت عندنا له ح ر م ة ك ح ر م ة الحي ك أ ن يحمل مثلا في غفة أ و يحمل في بطل أ و يحمل ب أ ي شيء فيه إ ه ا ن ة ي ح م ل ب ا ل ت ي ا ر ة ا ل ب ل د ي ة مثلا هذه ا ه ا ن ة للميت هذا يعني فكل ما فيه إ ز ر ا ء بالميت يحرم وكذلك يحرم حمل على ه ي ئ ة يخاف منها سقوطه ل أ ن ه لو سقط لادى إ ل ى اهانته فكل ما فيه تعريض ل ا ه ا ن ة الميت يكون محرما قال إمام النووي في المجموع ويحمل على في سرير أ و لوح أ و محمل وقد ج ب ت ا ل ع ا د ة على مر الزمان في مختلف ا ل أ م ص ا ر ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ه ي ح م ل في ا ل ج ن ا ز ة ا ل م ع ر و ف ة التي ا ل تسمير ص ن د ويغطى ق و وبعد ذلك يحمل على الايدي ويندب ل ل م ر أ ة زياده عن وضعها فوق اللوح او ل ذ ذكرناه ي أ على أ ي شيء ل أ ج ل توصيلها إ ل ى القبر يندب أ ن يوضع فوقها شيء ي س ت ر ه والنعش الموجود في البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة اليوم يوجد فوقه غطاء هذا الصندوق الذي يوضع فيه الميت يوضع فوقه غطاء و هذا كافي وكلامنا فيما لو وضعت على لوح خشب مثلا و ع م ل ة حتى لا تظهر تفاصيل ج س م ي ة يندب أ ن تغطى بشيء آ خ ر حتى تضيع معالب ج س م ي ة ولا يكره الركوب في الرجوع من الجنازه ة ل أ ن ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم ركب فرسا معرورا لما رجع من ج ن ا ز ة أ ب ي ا ل ت ع د ا ع رواه مسلم من حديث جابر بن س م ر ة و أ م ا في الذهاب إ ل ى ج ن ا ز ة فقد مر معنا أ ن ه يكره الركوب إ ل ا لعذر كان كان ا ل إ ن س ا ن عاجزا أ و كان المكان بعيدا ولا ب أ س باتباع المسلم جنادة لأنه الكافر الله قريبه عليه صلى ويجوز س ل ل م أمر ع ا الله تعالى عنه أن يواري أبا طالب كما رواه أبو داود رضي ي عنه أن أبو و للمسلم ز ي ا ر ة قبر قريبه الكافر عند ا ل ا س ت ي ن وقد مر معنا في التلف الماضي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أ م ه وبكى و أ ب ت ى الناس كما رواه ا ل إ م ا م مسلم فيجوز يزور له أن يزور قبر قريبه الكافر ولكن لا يستغفر له ل أ ن الاستغفار خاص بالمؤمنين ولا يطلب له ا ل ر ح م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في صحيح مسلم قال ا ت أ ذ ن ت ربي في زياره قبر أ م ي ف أ ذ ن لي و ا س ت أ ذ ن ت ب ش ف ا ع ة ف أ ب ى ويكره اللقط في السير مع ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا سار الانسان مع ا ل ج ن ا ز ة يندب له أ ن يسير فيها بخشوع وتدبر ويندب له أ ن يتذكر ا ل م آ ل الذي سيؤول اليه والمصير الذي سينتهي إ ل ي ه السير مع ج ن ا ز ة سير في الطريق الذي سنسير فيه كل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة ولذلك يجب عليه أ ن يتذكر و لا يتكلم بما لا يليق في هذا الموقف الرهيب لما رواه البياقي من أ ن ا ل ص ح ا ب ة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع والمختار بل الصواب ما كان عليه السلام من السكوت في حال السير مع ا ل ج ن ا ز ة ولا يرفع صوته ب ق ر ا ء ة ولا ذكر ولا غيرهما بل يشتغل بالتفكر في الموت وما يتعلق به من أموه ق امور ل و ا ا يفعله جعلة ل و إ خ ر ا ج الكلام عن موضوعه ح ر ا م يجب إ ن ك انكاره ر وكره ه ا ل ح س البصري أو البصري البصري فيها ثلاثة أو أوجه م ذ ك ن ا الحديث الضم والبتح والكسر البصري والبصري والبصري والضم أضع في أضعف تبس ذ ه ا ل أ وكره ج الحسن وغيره قول الناس المشيعين ا ت غ ف ر و ا لاخيكم وسمع ابن عمر قائلا يقول استغفروا له غفر الله لكم فقال لا غفر الله لكم رواه سعيد بن منصور في سننه ويكره اتباع ا ل ج ن ا ز ة بنار سواء كان ن ا ر ع ا د ي ة ك ب ي ر ة أ و كانت في ا ل م ج م ر ة تفاؤلا ولخبر أ ب ي داود لا تتبع ا ل ج ن ا ز ة بصوت ولا نار ولو اختلط المسلمون بالكفار في الموت وتعذر التمييز ما استطعنا ان نميز المسلمين من الكفار ل ل ص ل ا ة عليهم او اختلط الشهداء بغيرهم فلم نستطع ان نميز الشهيد حتى لا نصلي عليه او اختلط سقط يصلى عليه ب ت ق ط لا يصلى عليه على التفصيل التي ذكرناه في ا ل ص ل ا ة على السقط قال وجب غسل الجميع وتكفينهم و ا ل ص ل ا ة عليهم ودفنهم لان الواجب لا يتم الا بهذا وما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة فان إ ن ش ء أي الإمام والمأموم المصلون فإن شاء صلى على الجميع بما فيهم الكفار و م ا فيهم ا ل ش ه د ا ء و ل ك ن لو يقصد ا ل ص ل ا ة على المسلمين س ي ض ع و ن أ م ا م ن ا جميعا و نصلي عليهم ل أ ن ه يجب علينا أ ن نصلي على المسلمين وقد ا خ ت ل ط و ا بالكفار ولا سبيل الى التمييز فنصلي بقصد ا ل ص ل ا ة على المسلمين ولا يضرنا وجود بينهم ونقصد الصلاة على غير الشهيد الشهداء ك ر ونعرض ة بينهم غير الصلاة ا على ل ي م ه اختلط ا ا ل ش د بغيرهم فاننا فكوننا الصلاة على غير الشهداء ولا يضرنا وجود الشهداء قصدنا الصلاة على غير الشهداء اخرجنا الشهداء من الصلاة ولا يضرنا نعرض من على معهم غير غير على الشهداء وجود وجود مع غيرهم قال وهو ا ل أ ف ض ل والمنصوص ل أ ن ه ليس فيه ص ل ا ة على غير من لم يصلى عليه و ا ل ن ي ة في الموضوع ج ا ز م ة تنوي ا ل ص ل ا ة على المسلمين اذا افترض المسلمون ب ا ل ك ف ا ر وتنوي ا ل ص ل ا ة على غير الشهداء إ ذ ا افترض الشهداء بغيرهم ف ا ل ن ي ت ج ا ز م ة لا يوجد فيها تردد وليس فيه صلاة على فيه من منعنا من ا ل ص ل ا ة عليك أ ن ن ا ما ق ص ض ن ا ه نهائيا كما لو كنا نصلي و أ م ا م ن ا كافر ميت ما نقصده نهائيا ولا يضرنا وجوده أ م ا م ن ا هذه ا ل ح ا ل ة من الحالات وهي ا ل ح ا ل ة ا ل م ف ض ل ة ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ياتي بالموتى واحدا واحدا إ ذ ا افترق المسلمون بالكفار وينوي ا ل ص ل ا ة عليه إ ن كان مسلما هذه ليئه ج ا ه ز ة ولكن فيها تردد في ا ل ن ي ة نويت ا ل ص ل ا ة عليه إن ك ان مسلما يعني إن كان مسلما صحت صلاتك عليه و إ ن كان كافرا ب ط ل ا ل ص ل ا ة أ و لم ي ع ت د بهذه ا ل ص ل ا ة فهو ا يوجد تردد في النيه بينما في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ما وجد هذا التردد وكذلك يكن كان الصلاة عليه إن لم سنوي إن فإن كان شهيدا شهيدا فلا صلاه عليه وهنا ايضا يوجد تردد في النيه ولذلك رجح الفقهاء ا ل ح ا ل ة الاولى على ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة وعلى كلا الحالتين الصلاه ة الصعيحة صلاة الجميع على المسلمين او ا لو وصلى على غير أو على ل بقصد جمع غير ش د ا ل الضطط الذي ي ص ل عليهم ى ص ح الصلاته ولو صلى ل ع ي ه م و ا ح د واحدا ا وينوي ا ل ص ل ا ة إ ن كانت تصح عليه يعني ا ل ص ل ا ة عليه ان كان مسلما ا ل ص ل ا ة عليه ان كان غير شهيد ا ل ص ل ا ة عليه ان كان سقطا تصح ا ل ص ل ا ة عليه تصح هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا ولكن الحاله الاولى اولى ل ل ة ا أ فانه يدعو الدعاء ا ل ع ا د ي ل أ ن ه قفض ا ل ص ل ا ة على المسلمين فقط في هذه ا ل ح ا ل ة ييمم الميت ولا يغسله النساء وتيمم ا ل م ر أ ة ولا يغسلها الرجال ف إ ذ ا يشترى في صحه ا ل ص ل ا ة عليه أ ن يغسل أ و ييمم ب الشروط التي يجوز فيها تيمم ق ا ل لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه عن و ت ل الصلاة قبل وتكرر ك ف ي ن ه قبل أن يكفى تفح الصلاة عليه يكفى ولكن تفح جائزة م ع الكراهة فالافضل أ ن يكفن وبعد ذلك يصلى عليه والمعمول به في جميع البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن الميت يغسل ويكفن ويوضع في ا ل ج ن ا ز ة في الناعش وبعد ذلك يصلى عليه قال فلو مات بهدم لما شرطنا ل ل ص ل ا ة عليه ان يغسل فلو هدم عليه بنا ء و ت ع ذ ر إ خ ر ا ج ه او وقع في بئر ع ن ي ق لم نستطع إ خ ر ا ج ه أ و ذهب في البحر وتعذر إ خ ر ا ج ه وغسله قال لم يصلى عليه ب ف و ا ت ا ل ش ر كما نقله الشيخان والمراد بالشيخين هنا النووي والرافعي وليس البخاري ومسلم إ ذ ا أ ط ل ق الشيخان في المذهب عندنا فالمراد بهما الرافعي والنووي رضي الله عنهما فهما شيخا ن م ذ ه ب اللذان حررا وقد ب ي فيها ن منها ا الراجح والمرجوح نقله الشيخان عن الامام المتولي و ا ر اضحابنا الشافعيين ا ل في ق ر ن ا ل خ ا م س ا ل ه ج ر ي م ت و ف ى ع ا م 478 من ا ل ه ج ر ة ص التي ح ب ا م ة ا ل ت شرح بها ا ل ت ب ا ن ة لشيخه الفوراني تولى التدريس في ا ل م د ر س ة ا ل ن ظ ا م ي ة في بغداد بعد موت ا ل إ م ا م ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى فترك فيها سنتين و م ا قال ويشترط ايضا ش ر ط ان لا يتقدم على ا ل ج ن ا ز ة الحاضره اذا صلى عليها أن تكون الجنازة أمام ما الصلاة تطلق عليها ف إ ذ ا يشترط زياده عن الشروط ا ل س ا ب ق ة أ و ل ا الغسل وثانيا الا يتقدم المصلون على ا ل ج ن ا ز ة ولا على القبر إ ذ ا صلي عليه على ما ذكرناه من جواز ا ل ص ل ا ة على القبر ق اتباعا بما جرى عليه الاولون أ ي السلف و ل أ ن الميت كالامام وعندنا لا يتقدم ا ل م م أ وفي م إمامه على و ا ل م س أ ل ة أ ق و ا ل اخرى ل أ ك ث ي ر ة و أ م ا مكان ا ل ص ل ا ة على الميت قال تجوز ا ل ص ل ا ة عليه في المسجد بلا ك ر ا ه ة بل زاد النووي في المجموع فقال تستحب ا ل ص ل ا ة عليه في المسجد إ ن لم يخشى تلويث المسجد منه ب أ ن كان في صندوق و ح س م ولم يكن فيه أ ذ ى يخشى منه أ ن يلويث المسجد به ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد على س ع ل وسهيل ابن ا ب ي ض ا ء فالصلاه عليه في المسجد أ ف ض ل لذلك و ل أ ن ه أ ش ر ف قال ا ل إ م ا م النووي في ز ي ا د ة ا ل ر و ض ة و أ م ا حديث من صلى على ج ن ا ز ة في المسجد فلا شيء له فضعيف فرح بضعفه الامام أ ح م د وابن المنذر والبيهقي قال والمراد أ ي ض ا ر و ا ا ي ة ل ش ه و ة ليست ل ف شيئا شيئا هي فلا عليه يعني على الميت في وإنما فلا الطلاة له على من م ثبث س ج والمراد ب ز ي ا د ة ا ل ر و ض ة هنا تقرؤون في جميع كتب المذهب هذه ا ل ع ب ا ر ة قال في زوائد ا ل ر و ض ة أ و في ز ي ا د ة ا ل ر و ض ة ا ل ر و ض ة اختصر بها ا م ا م النووي كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي. الرافعي الشرح للإمام الرافع الإمام الرافع الوجيز لإمام الغزال الأول والشرح ا بشرحين شرح قصر الشرح الكبير في الروضه الا انه زاد عليها زيادات ك ث ي ر ة حوالي ثلث الكتاب ف ا ل ر و ض ة تقع في ا ثلث ن ي عشر م ج د ا ل الكتاب ث تقريبا من زيادات النووي على الرافع يعني اختصر ا ل ش ر ح الكبير في ث م ا ن ي ة مجلدات وزاد عليه ا ر ب ع ة مجلدات طبعا هذه الزيادات ليست م س ت ق ل ة وانما يذكر الإمام النووي اولى اولا وبعد الامام كلام الامام يذكر يقول ذلك الرافع أو يقول قلت ويقول في اخرها والله اعلم ولكنه ن ا ك لا يكاد يذكر فصلا الا ويذكر فيه ز ي ا د ة على ما ذكره الامام ا ل ر ا ف ع رحمه الله يقول في اوله قلت ويقول في اخره والله اعلم ولذلك اذا قال ا ل ف ط ه ا ء ذكره النووي في ا ل ر و ض ة يعني ان ل كلام الرافعي ت ي ي اختفر بها ع ي أن الكلام في أ ص ل ه في الرافع ي فقد اختصره الامام النووي و أ م ا إ ذ ا قال ذكره النووي في زياده في الروضه ة يعني أن ذ ا ا ا ل ل ك ما م ذكره الامام الرافعي ولا تعرض له في الشرح الكبير و إ ن م ا هي من ا ل أ م و ر التي زادها الامام النووي رحمه الله تعالى على الامام الرافعي قال ويسن جعل صفوفهم ث ل ا ث ة ف أ ك ث ر لحديث ص ح ح و الحاكم من صلى عليه ث ل ا ث ة صفوف فقد وفي ج ب اي حصلت له ل م غ ر ة و ف ر و ا ي ة فقد غفر له وفي من مسلم ما من مسلم يصلي عليه ا م ة من المسلمين يبلغون م ئ ة كلهم ي ش ف ع و ن فيه إ ل ا تكفعوا ي ف ع و ن ل ه شفعهم الله تعالى فيه وغفر له انظروا إ ل ى فضل الله تعالى ورحمتي في هذه ا ل ا م ة ما أ ك ث ر ا ل أ ب و ا ب التي فتحها ا ل إ س ل ا م للمغفره ة ف ت ح ا الله تعالى、للمغفرة. إذا سبح الإنسان الثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين قال تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا الملك الحم للمغفرة إله له له ولو وعلى وحده ويميت وحمد ثم مئة زبرة وكبر شريك قدير سبح يحي شيء كل ولو كتر الذنوب ولو كانت كذبه البحر هذا في حال ح ي ا ت ي بعد موته هناك إ ذ ا ذكر م ئ ة و و ل إذا صلى عليه م ا ئ ة و ت خ ف ع و ا له يشفعهم الله تعالى و ي ن ف ر له ما أ ع ظ م فضل الله تعالى ولذلك قول ا ل ر س الله صلى الله ع ل وسلم ل ي ه و ا يهدف ع ل ى الله إلا هذا إنسان الذي إنسان ما حياته غيرا ولا آله سيدخل جهنم في قدم وجد بعد موته طب من يقدم له خيرا قط ل ا ن و لو, لو صلى عليه مائه يستغفرون له وكان مؤمنا قبل ذلك إ ل الا وغفر ا ل له ه ه ك ذ ي ق وغفر ل النبي عليه الصلاة والسلام قال بما ما أشياء ونحن نؤمن بما قال. يعني هذه ما هي ربما هي هذه س ت إنسان هذا ي ق و له ل تعالى يا الله يريد هذا له أخي يريد لا يسال عما يفعل او يسالون ان الله لا يغفر و ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد مر معنا في دروس الحديث ان المؤمن العاصي اصحاب الكبائر هم في المشيئه ان شاء الله غفر لهم وان شاء عذبهم على قدر معاصيهم التي ارتكبوها وهنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول إ ذ ا صلى عليه ل م ئ ه وتشفعوا له ش ف ع ه م الله تعالى فيه وغفر ويفر له وفضل ي الله تعالى واسع ما نحجره قال و إ ذ ا صلي عليه فحضر من لم يصل ي جاء انسان م ت أ خ ر قال صلى يصلي عليه ل أ ن ه ما صلى ومن صلى لا يعيد ا ل ص ل ا ة على الصحيح ا ل م ج ه و ر أ م ا ا ل م ت أ خ ر يصلي عليه ندبا ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى على قبور ج م ا ع ة ما كان قالوا د صلى صلى عليه ل صلى عليه ه س ل م ق ل و أ م ا من صلى فلا يعيد ا ل ص ل ا ة قال ل أ ن ص ل ا ة الجنازه التي ي س من نوافد لا ة مطلقة النوافد ا ل ت ي ي ت ن ف ل الإنسان بها ل ل ل ه و ا ا ث ن ي ة ت ق ع ن ف ل نوافذ ه ه ذ ل ن ل ة تفيرة ا ل ولا تؤخروا ص ل ا ة الجنادة بزيادة المصلين. بالجنادة المصلين الصحيح أسرعوا قال ولكن لا بانتظار الولي للخبر ولكن بأس عن قرب ما لم يخش تغير الميت ف إ ن خشي تغيره فلا ينتظر الولي أ ي ض ا قال وقاتل نفسه المنتحر في أ ي و س ي ل ة انتحر قال وقاتل نفسه حكمه كغيره في وجوب الغسل له و ا ل ص ل ا ة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة على كل مسلم برا كان أ و فاجرا و إ ن عمل الكبائر وقتل نفسه الكبائر ر وقالوا ا و أ ص ح ما في الباب إ ل ا أ ن فيه ارسالا يعمل به عند الفقهاء ا ل ث ل ا ث ة عند مالك و أ ح م د و أ ب ي ح ن ي ف ة إ ل ا أ ن الشافعي لا يعمل بالحديث المرسل وتبعه على ذلك ج م ا ي ر المحدثين ورده ا ل أ ق و ى وقول ا ل أ ك ث ر كالشافعي وجل أ ه ل الاثر كما يقول الجلال إ ل ا أ ن الشافعيه قال أ ع م ل بالحديث المرسل بشروط من هذه الشروط أ ن يعتضد بقول أ ك ث ر أ ه ل العلم ف إ ذ ا اعتضد الحديث المرسل من جمله عواضل وهي و كثيرة ا ذ ي ي وعنده ج د منكم عنده كتاب ا ل حديث المرسل فجيه أ ث ر و الفقد الاسلامي م ك ن أ ن يرجع إ ل ي ه ويرى العواضل التي ذكرها الامام الشافعي و أ ص ح ا ب ه من بعده من ج م ل ة العوارض أ ن يعتصد الحديث المرسل بقول أ ك ث ر أ ه ل العلم قال عند ذلك اعمل به ش ا ف ع ي اعمل به قال وهو موجود هنا ف أ ك ث ر أ ه ل العلم على أ ن قاتل نفسه المنتحر يصلى عليه كغيره من المسلمين العصاه أ ص ح ا ب الكبائر بهذا رواه أنه الله الحديث المرسل وأما ما رواه مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي من على الذي قتل نفسه ح م ل ه الجمهور على الزجر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يزجر الناس عن اقتراف مثل هذا العمل وصلى عليه ا ل ص ح ا ب ة ولو كانت ا ل ص ل ا ة عليه ليست ج ا ئ ز ة لنهى ا ل ص ح ا ب ة عن ا ل ص ل ا ة عليه بل أ ج ا ب ا ل إ م ا م ابن حبان في صحيحه عن هذا الحديث ب أ ن ه حديث منسوخ ولكن نحن لا نصير إ ل ى النفخ ما دام يمكن أ ن يجمع بين الاحاديث فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه زجرا للناس عن أ ن يقترفوا مثلما اقترف ومن هذا القبيل النبي عليه الصلاة والسلام حينما الأشخاص وكانت مستاخطة أما أراد أن يحرقه صلى الله الناس عليه عليه صلى عليه وسلم من أجل أن من أن عن توفي يحرقه يزجر أمه أحد ع ق ولذلك ق أمهاتهم أو أ آبائهم ونظر هذا كثير من هذا ا ونظر كثير ف ع ه الله صلى عليه وسلم ل و ذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف ا ل أ ن قاتل نفسه ي ص ل ى عليه وهو مرتكب للكبيره وهو في ب ش ي ئ ه الله تعالى إ ن شاء عذبه و إ ن شاء غفر له ونسمع أ من ت ح س ونطيع النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا, هذا وتوسعنا فيه عند الكلام على حديث مسلم رحمه الله تعالى من قال لا إ ل ه إ ل ا الله مطمئن بها قلبه دخل ا ل ج ن ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة في هذا الباب استغرقنا فيها ع د ة شهور ونحن نتكلم عنها فمرتكب الكبائر في المشيئه امره الى الله تعالى ان شاء عذبه بعدله ذ ف و ل ا ي س أ ل و ا عما ع ي ف ل ولو ا وهم أ نوى إن الله ي ر الامام م ي ق ل ولو صلاه غائب ونوى الماموم صلاه حاضر او عكس كل منهما جاز د ق ا وزفن ا ل في المقبله افضل منه بغيرها لما يلحقه من دعاء الزوار والمارين و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أ ه ل ه و أ ص ح ا ب ه بالبقيع ق ا ل و يكره المبيت ب ا ل م ق ب ر ة لما فيها من ا ل و ح ش ة وربما ر أ ى ما ي ز ي د عقله وهذا شيء واقع م ش ه و ر معروف ن و م ف ي ا ل م ق ب ر ة فيه من ا ل و ح ش ة ما لا يخفى على عاقل ق ا ل و يندب ستر القبر بثوب عند إ د خ ا ل الميت فيه يضع فوق ثوب القبر القبر ساكر ستر حتى لا يرى من الميت شيء اين كان الميت رجلا ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم ستر قبر س ع د بن معاذ حين دفنه وهو في حق الخنثى ااكد من الرجل وفي حق ا ل م ر أ ة ا ك د من الخنثى والرجل ق ا ل و يندب أ ن يقول الذي يدخله القبر أ ي ا ل د ا ف ن يندب أ ن يقول بسم الله وعلى م ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتباع كما رواه الترمذي وصححه ابن حبانه والحاكم وفي روايه ة سنة على رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم بدل ملة رسول الله قال أن يزيد الدافن من الدعاء ما يناسب الحال قال ولا يفرش تحته في القبر شيء من الفراش ولا ما يناسب تحته رأسه يوضع ويسن يزيد وغير يفرش في شيء من من مخدة أن تحت قال إضاعة مال لأنه بل ي وفي ض ع بدلها لبنة حجر أو و ي ض ى إلى بخده التراب أو إلى اللبنة إلى الحجر ل ا أو أو ذ وضع سنن ا ل ب ي ه ق ي عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن ه لما احتضر أ و ص ى ان لا ي ج ع ل في ل ح د ي شيئا يحول بينه وبين التراب وأوصى عمر أنه أن بخده إلى الأرض وقال أ أنه أنزلوه و ص ى عمر إذا ا ل ب ر أن ي ف ض الامام ل إ البغوي صاحب شرح السنه ة إمام المحدث م ا ل ش وهو ر و من كبار أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين صاحب كتاب التهذيب الذي لا يخلو كتاب موسع من النقل عنه وهو من أ ش ه ر كتب المذهب قال البغوي ولا وسلم لأنه جعل في قبره صلى الله عليه وسلم حمراء بأس يبسط جبينه قبره أن شيء في قطيفة تحت هذا كلام البغوي ماذا نعمل كيف نوفق بين كلام البغوي وكلام الاصحاب ص ح ب أجاب أجاب أو الأولون قالوا ماذا نعمل قالوا أجاب يعني ن الذين بأن يكن عن وإنما شكران أن وبناء يكون ا الغال لا يوضعوا تحته شيء بأن ذلك لم يكن طادرا عن جملة الصحابة ولا برضاهم وإنما فعلوا كراهية أن يلبسها أحد بعده صلى الله ذلك لم جملة صلى عليه وسلم وبناء على ذلك يكون الراجع أنه لا تحت شيء يوضع الميت شيء بعده تحته تحت أحد أنه وما فعل هذا فعله شكران كما هي أ ن ي ن ب س أ ح د ط ف ي ف ة و س و د الله وما كان ا ل ص ح ا ب ة راضين عن هذا العمل ويكره دفنه في تابوت يكره دفن الميت في ندية بحيث يخاف منها أن على الميت يوضع في ويجوز ليلا كانت ذلك الأرض رخوة لأنه منها دفن بدعم قد تنهدم الدفن أن عند مانع من أن تابوت بالإجماع إلا إذا لا التابوت قال على أو ل أ ن ع ا ئ س ة و ف ا ط م ة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ما عدا علي رضي الله عنه دفنوا ليلى وقد فعله صلى الله عليه وسلم كما صححه الحاكم وكما يجوز الدفن ليلا يجوز الدفن وقت ك ر ا ه ة الصلاه ة الخمسة في الأوقات المكروعة في التجماع قال ما له سببا لأمن له متقدما و م ق ا ر ن ا يجوز و هذا الجواز م ش ر و ط بان ينتظر ي ا ت ى التطير الشمس ف ي كبه ا ل س م ا ء ر ع في, في دفنها ويسرع عند ذلك يشرع في دفنها اذا ت ح ر ع ن د ذلك ي ر لا شك ف ي ه ذ ا اما ويسرع في الامور دفنها ويسرع في دفنها ع ذ جائز بلا ك ر ا ه وعلى ه ذ ا اي التحري حمل خبر مسلم عن ع ق ب ة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ص ل ا ة فيهن و أ ن نقدر فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب قال الوقتين غير الليل وغير أوقات وغيرهما الليل الكراها ما في شك في هذا وغيرهما ألا أفضل أفضل وغير غير غير هذين في في شريطة شك يخافا على الميت من أما إذا عليه الميت التغير التغير الليل أفضل من الانتظار أما إذا من من في فدفنه خف ومع د ف في أفضل ن وقت التراءة ن الانتظار وأما بالنسبة للقبر قال يقرأ تجسيس القبر والبناء وأما قال القبر والكتابة للقبر تجسيس يقرأ ل لنهي ي ه ه ن ع م الاسف في صحيح م س م ومع ل أ المسلمون في معظم البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة نسوا هذه ا ل س ن ة ولذلك نجد كثيرا منهم ينفق في البناء على القبر ما لا ينفقه في ا ل بناء على البيت في البيت بناء وبعض القبور تكلف آ ل ا ف الدنانير وبعض القبور ط ا ر ت بعض الطوائف ت ت ب ا ه بها فيجعل فيها الذهب والفضه ي ي ج ع ل ف ه ا حرام ولقد أ د ر ك ت المشايخ في الشام ع ل معظمهم ا الشام ء م كان يوصي أ ل ا يبنى على قبره والا ي ل ق كثير من العلماء في الشام كان يوصي قبل موته بهذا ل أ ن ه يعلم أ ن ا ل أ ت ب ا ع ربما فعلوا هذا المكروه وربما جر الجهل كثيرا من الناس إ ل ى البناء على القبور ويجعل منها أ ض ر ح ة وبعد ذلك تشد الرحال إ ل ي ه ا وهذه كلها منكرات والحق أ ح ق ما قيل وفي من من ولكن الموت في في غيرها كثيرا الميت بلاد البداء البلاد بلاد البداء الشام الشام عندنا ما عندنا من من من مات أكثر إذا كثير منها البدع التي تعمل م ن أ ن الناس يطمدون ج ل س و ن ي للعداء على ه ي ئ ة الحزن وهذا مرنع م ع ا بأنه ب د ا لانه ل بيحلق لحيتهم حلق ي ل ح ي ة م ك ر رأي على جمالير ا حرام ء رأي وعلى بدعه ع ض ه م مكروب ولكن ر بغفل ن ظ حزنا نحن ن الميت لا على ق ويلبسون ل له احلق ق يحلقها ا نهائيا ولا حزنا ولكن الميت ي و على ل الثياب السوداء إ ذ ا كان لبس ثوب مصبوغ او ثوب ل و ن عادي عندهم هذا من الكبائر هذه أ ي ض ا من البدع بعد ذلك يعملون الطعام هم يعملون الطعام ويتفاخرون به للناس. أن يجمع أن يعمل ذلك للناس الطعام لأهل ويتفاخرون الميت جيرانه هم واسم أن به هذه ا ل س ن ة ي ص ن ع و ا ل أ ب ي جعفر طعاما ومن البدع أ ن ه م ي أ ت و ن بقاله ا ل ق ر آ ن يقرا ا ل ق ر آ ن واحد يقوم واحد, يقعد واحد يتكلم ق ع د وواحد ي واحد يشرب ق و قاله ا ل ق ر آ ن ي ق ر أ ويتباهون في القاله ولا سيما في مصر في مصر ا ل ل ي يزيد عن الميت يذهب في الموت ا ا ل م ن ج وفي ي يرحمه الله و يرحم و ت م ث ل ا ل ص م السماعي ي و د ف ع له م ب الشام ة كثيرة وفي و ت ه عندما ن ا بلاد ا ا في ل ش ل م يموت الواحد في بعض الجنائز فقدت الورود في دمشق توضع فوق القبر يدهن بالورود ايش التبيض الميد نادر لأموال المسلمين ولذلك العلماء عندنا والمتدينون يوصونا نسارات تطبيع في أكاليل تطبيع المسلمين شيء ولذلك نقبل جائب الورود القراءة العزاء وبعد ذلك على القبر وبعد هذا ذلك ذلك لتعدادها كثيرة تداعية وهذا ليس فقط في بلاد الشام في مصر وفي كثير من البلاد الاسلاميه حتى هنا يوجد كثير من البدع ومن المنكرات التي تعمل في الجنائز يكتب عليها اسم الميت النبي الصلاة والسلام عليه حينما توفي ابن عبد الله بن م ذ ع و ن وضع حجرا عند ق ر أ ت ي وقال اتعرف بها قبر ابن اخي فهذا جائز ولا مانع منه ولا يكتب عليه شيء من ا ل ق ر آ ن ل أ ن هذا الحجر ربما يقع والمقابر تنبش فيقع خ ت ل ا بالنجز د ر ف ي ق ا ل ق ر آ ن على ا ل ن ج ا فلا يكتب ع ي ه شيء من القرآن قال ولو بني عليه في مقبره مسبله المقابر نوعا في مملوكه ق ا ب ر ف إ ذ ا بنى على قبره افعل المكروه لو تركه لكان خيرا ل و و أ م ا هناك مقابر م س ب ل ة مثل مقابر ميلاد الشام مثل مقابر في الكويت مقابر م س ب ل ة ل ع ا م ة المسلمين ف إ ذ ا بنى عليها ا ل إ ن س ا ن بالحجر ربما ا س ت ب ر القبر بحجر ا ل مئات السنين استمر ولا يزال. وهذه ل ا يزاد و م ق ب ر ة مسبله يتكلم ف لو إ ذ ا بني الميت كما مر معنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة يجوز أ ن ينبشر ي ط ف ن فوقه رجل آ خ ر أ و ا م ر أ ة أ خ ر ى ف إ ذ ا بني من الحجر ربما منع الناس من هذا ولذلك الكراهه في غير المقابر ا ل م س ب ل ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل م ق ب ر ة مسبله ة يعني ي مشاع الناس عند للناس ذلك عليه ل أ ن ه يضيق على الناس قال ولا فرق بين أ ن يبنى ق بيتا ة أو ب ب ن ى ي أ و غير ذلك ب أ ن يبني عليه مسجدا ف إ ن ه ي ه د م ويبقى مشاعا ل ع ا م ة المسلمين ل أ ن ه لو بنى في الانسان بيتا فوق قبر ميته لضاقت ا ل أ ر ض على الناس لا نهدر ح ر م ة القبر والميت ولا نبني عليه م ق ب ر ة م س ب ل ة تبقى م س ب ل ة ضع ميته ضع فوق قبره شيء من ا ط ي ن ف ط ي ن القبر لا مانع منه ل ف ت ر ة من الزمن حتى ي ب ل و بعد ذلك لا مانع ان ينبح وان يدثن فيه انسان、آخر. قال ولو بني ل ويندب ل ق ب بما؟ ر اخر ه عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود إبراهيم كما في إيده مراز وروي ت ف ا ا ا ؤ ل ل ب ح م ة ض ع عليه حط م انه رواه مرتلا الشافعي أ صلى الله عليه وسلم وضعه على وضعه ق ب راى ب إبراهيم ن أنه ه وروي ر أ على قبره ف ر ج ة ف أ م ر بها فسدت وقال إ ن ه ا لا تضر ولا تنفع و إ ن العبد إ ذ ا عمل شيئا ح ب الله منه أ ن ي ت ق ن و أ ن يوضع عند ر أ س ه حجر أ و خ ش ب ة أ و نحو ذلك لانه صلى الله عليه وسلم وضع عند راس عثمان بن مزعوم صخره وقال اتعلم بها قبر اخي لادفن إ ل ي ه من مات من اهلي رواه أبو ابو داود القبور في ا ل ب د ا ي ة ثم نسخ هذا النهي لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور أ ل ا فزروها وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إ ل ى البقيع إ ل ى قبور أ ص ح ا ب ه فيقول السلام عليكم د ا ر قوم مؤمنين و إ ن ا بكم إ ن شاء الله لاحقون اللهم اغفر ل أ ه ل ي بقيع الغرقل ورويا فزوروا القبور ف إ ن ه ا تذكركم الموت وتقرا زيارتها للنساء زيارة ا ل ق ب وليست النساء و م ح ر م ة واما ل ي ح ر م م ة و أ أ ن ه ا ليست م ح ر م ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر ب ا م ر أ ة على ق ب ر تبكي على صبي لها فقالها اتق الله واصبري رواه البخاري ومسلم ولو كان حراما لنهاها صلى الله عليه وسلم من الوقوف على قبر هذا الصبي فكونه صلى الله عليه وسلم أ ق ر هذا يدل على أ ن ز ي ا ر ة القبر للنساء ليست محرمه ة عائشة وعن ا رضي ل ل تعالى عنها قالت يا رسول الله يعني إذا زلت المتقدمين عنها يعني على يا الله إذا القبول قال قولي السلام الزيار المؤمنين والمسلمين ارحموا الله منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله أقول رسول قولي أهل من إن لاحقون رواه كيف بكم مسلم هذه ح د ي ث صحيحه لا خلاف فيها ولو كانت ز ي ا ر ة القبور للنساء حرام لقال لها رسول الله لا تزور القبر يا ع ا ئ ش ة ف إ ن زيارته حرام ولكن لو علمها ما تقول إ ذ ا زارت القبر واما انها م ك ر و ه ة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ب م ا رواه ابن ماجه والترمذي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمراد باللعن هنا يعني الزجر طبعا معنى اللعن معروف ولكن ما ح م ل و الفقهاء ا على ا ل ت ح ر ي م و إ ن م ا حملوه على ا ل ك ر ا ه ي ة ا ل ش د ي د ة لما مر معنا من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة المتفق على صحتها التي رواها البخاري ومسلم ورواها مسلم ويسلم الزائر للقبول من مستقبلا و ج ا و ا قائلا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرج للمقابر السلام على أ ه ل الديار من المؤمنين والمسلمين و إ ن إ ن شاء الله تعالى بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه السلام وهو س ن ة في المقابر ف إ ن الثواب للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمه ة القراءة فالأئمة الثلاثة القراءة وأما وصول ثواب أبو ومالك وأحمد على أن ثواب و أن قرأت الميت للميت إذا ا يصل إلى على ب حنيف ض ط ا السرعية المعروفة وأما إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى غصول رحمه الميت إلى فأنكر ثواب القراءة إلى الميت. مستدلا ب ق وقالوا ل الله تعالى ليس للإنسان لي إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إلا أن أصحابه رحمهم الله تعالى خالفوا للفداع ما أصحابه هذا اتباعا سعيه رحمهم سعى يرى وأن وأن سوف و أن في ب أ ن ثواب ا ل ق ر ا ء ة يصل إ ل ى الميت اتباعا ل ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك و أ ح م د رضوان الله تعالى عليهم جميعا و ا ا قال إذا مات ابن ل ل س م آدم إن خ ط عمله إلا من ثلاث جارية أو علم ينتفع من إلا ثلاث ولد فيه جارية طزقة أو أو ص و ص ي ة الولد ليست مراده بل لو دعا له أ ي إ ن س ا ن آ خ ر ف إ ن الدعاء يقبله الله تعالى و ا ل ق ر ا ء ة ق ر أ ا ل إ ن س ا ن ا ل ق ر آ ن ثم دعا ق الله ا ل م مثل أوصل تواب إلى الميت يقبل هذا الله سبحانه و د ع ا ل د ع ا ء قال ويحرم نقل الميت إلى بلد ويحرم آخر إ ل ا أ ن يكون بقرب م ك ة أ و ا ل م د ي ن ة أ و بيت المقدس لما ذ لهذه ا ل أ م ا ك ن الثلاثه من مزيه ة ونبس نبس يعني الميت القبر بعد د ف للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن وقع هذه وليس محرما بل إ ذ ا دفن بغير ق ب ل يجب نفسه إ ذ ا دفن بلا غسل يجب نفسه حتى يغسل ويصلى عليه ويدفن و أ م ا نفسه من اجل تكفينه ك أ ن دفن بلا ك ف م قال فلا ينبش من أجل اجل ل قال ت ك ف يقف ي ويستن ن أن م ا ساعة ع بعد عند ة قبري دفنه ي س أ و ن له التكفين لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه ا ل آ ن يسال رواه البزار وقال الحاكم انه صحيح الاسناد م ل م ع عمر بن ل قال ع ا إذا أنه ويفرق لحمها حتى أ س ت أ ن س بكم و أ ع ل م ماذا أ ر ا ج ع رسل و ربي ويسن لجيران الميت أ ن يهيئوا الطعام لاهله ه ه بقوله صلى ل ل ي يلح على آ ل الميت بالاكل ويحرم تهيئته للنائحات تهيئة ا ل ط ع ا م ل ل ن ا ئ ح ا تلقين الميت فهو مندوب أ ي ض ا لما ورد في ذلك من ا ل أ ح ا د ي ث و إ ن كانت ضعيفه إ ل ا أ ن ه ا م ع ت ض د ة بشواهد من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة و ص ي غ ة التلقين م ع ر و ف ة و م ذ ك و ر ة في ي الكتاب ق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم